وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهد هد ام كان من الغائبين وتفقد الطير وتقول لي لا هل الهد هد كان من الغائبين